أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتو شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْلَٰهُم مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْلَٰهُم مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يسركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعِرُونَ أَجَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّاوَةَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا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 الأساء يَكُونَ رَضِفَ لَكُم بَعْضُ ال الذي تَشْعجلِون وَإِنَّ رَبكَلَذُ صَضْلٍ عَ الناسَِّ وَ أَكْثَاعهُم لا يَشكُرون وَإِنَّ رَبكَ لا يَعلمُ مَا تُكِنّ صدُورهُم وَما يُعلِنون وَما مِن غائبَةٍ في السماءِ وَالْأَرضِ إَِّ في كِتابابٍ مُبيد إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتْفَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَوْدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة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 قَالَا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا تَفَرَّنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْشِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَضَعُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا وَالسَّحَابُ يُسَارِعُ بَيْنَ فَوْقِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ إِنَّ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 وَقُلِ الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.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 فإذا خفت عليه فألقيه في الجم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي هُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِنَّ الْمَرْضَعِينَ قَبْلُ فَقَالَتْ هل أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لَا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي مِنْ عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رَبِّ إي ظَلَ تُ نَنفسْ فَغْفِلّ فَغَطَرَ لَهُ إنهُ هو الغَفُور الرحيِيم قالَا رَبِّ بِمَا أَن أَمْتَ على جَّفَلًا أَكَُ غَهير للِْمُجرمين فَأَصَْخَ فيِي المدينةِ خائِ فَْ يتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِسْتَ صَرَبوا بِالْأَمْسِ يَسْتَصِْخُ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 قال ذَِكَ بَْ وَبَنكأَجم الْأَجلنِ قَبَيتُ فَلَا عُضوَانَ عَ الَّوَ اللَّهُ على مَ نَ قُول وَكيل فَلََّا قَضامُوسَأَج وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَ سَم جَان بِالتُور النار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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنُّ وَاللَّهُ مُدبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وَاسْلُكْ جَدَّكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَبِذَلِكَ بُرْهَانًا لِّمَنْ رَاءَ بِرَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه.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 قال سَنشُدُّ بذَكَ بِأخكَ وَننجعلُ لَكمَا سُقانَ فَلَا يَصلُونَ إلَكُمَا بآياتن أَتُمَا وَمَناتَّبعكُمَ الْ الغَالِبُون فَلَما جَأَ م سَابِآياتن بَجنناتٍ قالَا مَا هذا إَّا شِحرُم مُفْتَرَ وَما سَمعْنَ بِذاذا فِي آبَائِنَ الأووليد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 وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُجْرَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ فَاِنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِجِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنتَ فَاوِجًا فِي أَهْلِ مَذِينَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُوسِلِينَ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 أو لم نمك حَرَمًا لهم حرما إِلَيْهِ يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلتنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي قُرًى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أفَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَسَوْفَ أُلاقِيهِ كَمَن مَّتَّعَاوَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلَّوْنَا أَهْدِهِمْ كَمَا هَدَيْتَنَا فَبَرِّرْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ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 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَذًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِ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 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تَبْغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي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 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فوابوا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسطنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسجئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 الاطمئنب اعتب الناس ان يطرقوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الثَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والالَّذِينَ آملوا وَعملِلُ الصَّالِحَاتِلَُ كَِّرَ النَّ عَنْهُم سَجئاتِهٍ وَلَ أَحْسَنَ الذي كَوا يعمللون وَصَّنَ الإِلسانَانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن تَعُدْ فَقَدْ نَبَّأْتُكَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ والَّ بينَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ لُدُخِلَ النَّهُم في الصَّالِحين وَمنِن الناسَّاس مَ يقولُول آم الن باللهِ فَإذا أُذَ فِي اللَّهِدَ على فِثْنَة الناسَّاسِ الله, دعل فتنة الناس كعذاب الله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 وَلَقدَد أَوْ سَلْنَانُ عًَا إ قَوْمِهِ فَلَ بِسَ فيِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِللاا غَمْسينَ عمل فَأَقَذَهُم الطّوفَان وَهُمْ ظَالمونون فأَنجَينَاهُ وَأَصْحابَ السَّفينَةِ وَجَعَلهَا آيَطَلِّ العالممين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 اَمَّا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتِلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنJَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ له لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الزِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتْنَى بِعْذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ المفسدين وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ نُوحٍ إِلَيْهِ قالوا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَن أَتَاهُ الْقَارِعَةُ كَانَتْ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 وعادا وفمود وقد تبجن لكم من مساكنهم وزجن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبجنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فَكلًا أَخَذْنَا بِذَم بِهِ فَمِنْهُم مَنْ أَْسَلناَا عَلَيْهِ حاصِبَ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْ الصَّيحَ وَمِنْهُم من خَصَفْناَا بِهِ الأرضَ وَمِنْهُم منْ أأَغْرَقَنَا وَمَا كانَانَ اللهَّهُ لَغْلِمَهُم وَلا كَالوا أَلْفسَهُم يَغْلِمون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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ قَلَّ طَالَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ